يقول الإنسان يومئذ أين المفتر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر يندبء الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره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 كلا بل يحبون العاجله ويذرون الاخره وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره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 ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن قفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوا